يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في ريب من البعث ف إ ن ا خلقناكم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 ونقر و في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء إ ل ى أ ج ل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى ا ل أ ر ض ا م د ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء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 من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعون من ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 وَالْآخِرَةِ ل ف ي ثم ُ بِسَبَبٍ اليقطع َ فلينظر ََُْ هل َْ يذهبن ََُِْ كيده ُ ما َ يغيظ َ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 يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا و ل ب ا س ه م فيها حرير وهدوا إ ل ى الطيب من القول وهدوا إ ل ى صراط الحميد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 ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركب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 فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور ه ن ا ف ا ء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله ف ك أ ن م ا خر من السماء فتخطفه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 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواه فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر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 وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إ ل ا ان يقولوا ربنا الله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 إ ن الله لا ي يقوم بهذا الامر ا ة وآتوا أ يجب ا ل م ع ر و ف و ن هناك ل م ن ر ولله ع امر ق ب ة ا ل أ و ا خ ن ان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مديا وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم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 فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة ورزق كريم والذين سعوا في آ ي ا ت ن ا م ع ا ج د ي ن أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجحيم وما أ ر س ل ن ا من من قبلك من رسول ولا نبي الا إ ذ ا تمنى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 ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك بأن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 أ ل م تعلم أ ن الله يعلم ما في السماء و ا ل أ ر ض إ ن ذلك في كتاب إ ن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل